فلا يكون الساحر ساحرا إلا بالشرك والكفر بالله لا يكون الساحر ساحرا إلا بالشرك والكفر بالله تبارك وتعالى وقد حدثني أحد الأشخاص من إحدى الدول العربية يقول كان لي جار لا أعرف بتجارة ولا أعرف أيضا بصاحب إرث أنه أرث من ورث من قريب الله مالا ولا عنده أعمال ولا مصالح لكن عنده أموال كثيرة وأعرف من نفسي أنني إذا احتجت مررت عليه وعرضت عليه حاجتي فيعطيني أموال يقول لي فمرة قلت له أنا جارك وجيرتنا قديمة وأراك عندك أموال ولا ولا تجارة ولا عمل ولا فأريد أن تدلني طريقه حتى أكون مثلك حتى أكون مثلك قال أدلك على طريقه لكن كل ما أقوله لك تفعله قال نعم قال لا تترك منه شيئا قال لا أترك شيئا قال مهما كان اكد علي قلت له مهما كان وأنا يقول أخذتني أخذني الطمع والرغبة في المال والحرص على تحصيله فقبلت منه ذلك ثم ارشدني يقول إلى الطريقه قال تذهب إلى شاطئ النهر عند غروب الشمس والشمس تغرب بين قرني شيطان عند غروب الشمس فتقف عند النار وقت الغروب وانت تنظر للشمس وأعطاني أسماء قال تهتف بهذه الأسماء تناديها فانظر كيف يقول تهتف بهذه الأسماء تناديها يقول اذا هاتفت وناديتها سياتيك يخرج لك شيء من النهر يخاطبك وكل ما يطلب منك لا ترده مهما كان يقول حملني الطمع وذهبت واخذت انادي ويقول فعلا خرج شيء من النهر وخاطبني باسمي يا فلان قال يعني أطلب منك أمورا وتفعلها ما تترك شيئا منها قال ما أترك شيئا منها يقول فأول أمر طلبه مني قال تترك الصلاة أول أمر طلبه مني قال تترك الصلاة يقول من نعمة الله علي أنني منذ الصغر وأنا نشأت على الصلاة والمحافظه عليها ولا أفكر في تركها أبدا وشيء يعني متمسك به تماما ولا أفكر يوم أترك الصلاة مهما كان الأمر مهما كان الأمر لا أترك الصلاة فيقول لما طلب مني هذا الأمر وإذا به يطلب مني أمرا لا أفكر أصلا في, في تركه مهما كانت الحال وهذا من النعم في المحافظة على الصلاة وقد قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقالوا استعينوا بالصبر والصلاة يقول فقلت له وأذكرها لكم بلهجتي حتى تعرفوا بلدته يقول فقلت له الصلاة دي ما دائرتك الصلاة دي ما دائرتك يقول فصدر منها صوت ورجع صوت عالي ورجع من مكانه فلما رجعت إلى جاري وإذا به في أشد ما يكون من الغضب وتسلطت عليه الشياطين لأنه أرسل لهم من لا يطاوع في ترك, المحر... في ترك الواجبات ولا يطاوع في ترك المحرمات وتعمدت ذكر هذه القصة لسماعي لها من صاحبها مباشرة حتى نعرف أنه لا يمكن أن يكون السحر والتعامل مع الشياطين إلا بالكفر بالله ترك الصلوات الكفر بالله امتهان القرآن نبذ كتاب الله استعانة بالشياطين ودعائهم من دون الله لا يكون الا بذلك لا يمكن ان يكون السحر الا بذلك لا يمكن ان يكون الا بالشرك وهذا فيه التصريح قال فقد اشرك ومن سحر فقد اشرك لانه لا يمكن ان يصل الى السحر الا بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى